فكذبنا وقلنا, وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم إ ل ا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير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 بذات الصدور أ ل ا ي ع ل م م ن خ ل ق و هو اللطيف الخبير هو الذي ج ع ل ل ك م ا ل أ ر ض و ل ذ ل ن ا ه هو اللطيف ا ل خ ب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه هو هو هو هو هو ه ام ل س امنتم ء أن يخسف ب ك الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أ ن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من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 امن هذا الذي هو جلد لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل نجوا في عدو ونفور. أفمن يمشي م ك ب اهدى على و د ه أ امن يمشي سويا على صراط مستقيم 「こんにちは」 قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفتا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون